Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan-nabiy limatuharrimu ma ahalla Allahu laka tabaghyi marḍat azwajik wallahu ghafurur rahim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 واجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا ان يبدلهن ازواجا خير منكن مسلمات Muslimat, müminat, qanıta, taibat, âbdat, saîhat, saîhat, thibat ve bekâra. Ya ay yehal, lâzîn âmanûkün âfsakum ve âhliyûkum وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ يَا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ثوبة نصوحا عسى أساربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويتدخلكم ويتدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزن الله يوم لا يحزن والذين آمنوا معه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 ومأواهم جهنم وبأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفرن رأت نوح ومرأت لوط كالتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهما فخالتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت رب بن لي عندك إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرية بنثعمران التي أحسنت فرجا فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربيا وكتبه وكانت وكانت من القائلين.